innama an-nuri rahim wash-shamsi wada'a la wal-qamari idha tammala annama وما من مسلم إلا من رسول الله ناقة الله وسقيادا فكذبوه فاعتروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وما يخاف عقبادا